يا على هذا الشيء طعن بالطاع بالرماكنا من وهذا صح قولين انتهى ففاض شيء اعظم بيني خرج في الصدر وكان البر يغطي وجهه على حت اليدين ثم في يده شرواب الوتين هذا حاول حارثا كان في شعبنا لنا ونحن مقتبسات رسول الله صلى الله عليه وسلم رباحا لوننا سد احسانك طابها علا مثيا اذا جاء وجنا يا وجنا يجوزنا واقوا اشمل واقوا وجودا بخيرهما وذا يركم مشط مشي مشي مشط من جلال انذاك لما قام بشكل واضح بما انتبه قام بشكل قام بشكل واضح بما انتبه قال شيخ الاسلام قال كلف المرء سوى الجا في عن, عن وجهه لا نقول لا دينها ولا بيت داره ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها وضيقه فبشرهم بمكتبه بمكتب المسجد على فأسواته صلى الله عليه وسلم باسمه حلاوة جبنية لغير مراعاة ومعياته وقال يتوز لها تغفية وجهات ملاسف الخارق قاره والحضور إنه ترى محلل صحيح صحيح جبن محلل صحيح صحيح إذا حادونا أستدفت لدانا جبن أيها أيها أيها الخالص من محمورات الإحرار من الضيب على المحل بتناول الضيب واستعماله في بدنه وكوبه واستعماله في أقل أو شرم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبهة بغسل الضيب ونسل الجبه وقال قال فرح الذي وقصد مراحلته لا تحدثون ممتقوا عليه ما ولمسلم ولا تنسلوا بالضيب ولا تمسوه ولا تمسوه طيبا او لا تمسوه بطيب الغرض في الوقتين. نعم والشكمة في منب المحرم من الطيب من يبتعد عن الترف من الطيب ومن عددها وحضرتها في ولا يطرق للمحرم قصد شرم الطيب ولا الاتحام للموالد الطيبة والآن اتبعوا للفرشات الخاصة بكل تنبيه ومانع من المواد المطيبه كاشفر من المواد المطيبه هنا حاطه في قصر خطا هذا من محظورات الاحرام قتل صيد البر والصيد وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا الصين وأنتم شرم أي محرمون بالحج أو العمرة وقوله تعالى محرم عليكم صين البل ما دمتم شرم أي يحرم عليكم استيان من صين البل ما دمتم محرمين المحرم لا يصطال صيداً بنياً ولا يبعين على صيد ولا البحر يحرم على المحرم أهل ما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتان ولا يحرم على المحرم صيد البحر لطوله تعالى محل لكم صيد البحر وطعام ولا يحرم عليه نبح الحيوان نجاج وفهيمة الأنعاب لأنه ليس بصيب ولا يحرم عليه قتل محرم الأهل كالأسد والنمر ومما فيه أدى للناس ولا يحرم عليه قتل الصائر زفعا عن نفسه أو ماله وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفد بقوله تعالى من كان من فليو أنه به أدف مغرسه في فدية من صيام وصدقة أو غسر السابع من محظورات الإحرام أرض النكاح ولا لنفسه ولا يقوم النكاح لنفسه ولا لغيره من الولاية أو الوكالة لما رغى غسر عن غسرات لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح, <تصفيق> ولا ينكح. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السابع من محظورات الإحرام الوطن لوط قال لي تعالى فمن فرض فلا رفته ولا بلا رفته قال ابو حفاس هو الجماع من جاء عقد التحجي هو حسب الاصول ويسموا القوم بيت الاسلام القرشي قال هذا واتيم والحج والعمره لله ان سبهم كانت واقف <تصفيق> بعد التحدي الاول لكن شروطها على ان ان شاء الله تاسف انك محظورات في الحرام باشرت دون حرج الايق توقيت مباشره طارت انها الوقت مش لانه في عندنا في هذا فرده وسيلة من الزرق من حرر والمراض مباشرة ملامسة المرأة في شهر فعلى المحر أن يتجرب رفتة والحسوط والجدال قال الله تعالى وانطرب في إذن الحج فلا رفت ولا فسوط في الحج والمراض في رفتة الجماع ويطلق أيضا على دواء الجماع من المباشرة والتقليل والنقص والخلال تحييه بكل الجماع والفسوق هو المعاصي لأن المعاصي في حال الإحرام بشكل أطبع لأنه في حال التصدر يقول يقول ابن عباس أن هذا أن الوقت هو ذكر الجماعي عند النساء يعني لو ذكره يعني ولم يكن عنده نساء فإن ذلك يجوز وتمثل ببيت لما سمعه واحد من الذين معه من وفقته عليه فقال إنما ذلك عند النساء يعني قال إذا وإنشجال هو الأمارات في لا يعني والخصام مع الرفق والمنازع والصباب أما الجدال بياد الحق والأمر بالمعروف والنحن عن المنكر فهو مأمور به قال تعالى وجادلهم باللك هي أحسن مستل المحرق إلة الكلام بالله ما يفع في الصحيحين عن أبي قريرة رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسمع وعنه مرفوعا بحسن الإسلام المضح يقوله ما لا يعنيه يستحق للمحرم أن يشتغل بالتنبية وذكر الله براءة القرآن والأمر بالمعروف والتحل عن المنكر وحفظ وقته عما يبسله أن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله لأنه في حالة إحرام المستقبال عبادة وقادمٌ على مشاعرهم في جسك ومواقف مباركة لا، لا وصل إلى مكة وكان محيماً في التمكة إنه تؤدي مناسك العمراء يقوف بالبيت سبعة أشوار يصلي بعد خارفعتي أفضل أداهما عند مقام إبراهيم للعبكة وإلا أداهما في أي مكان من النسك ثم يخرب إلى الصفاة لأداه السعي بينه وبين الموة في الساعه 17 اشواط يبداون بالصعاوه يكتبون بالمروه هاب وسعيكم والصوله سعي يستكملوا على اشواط الطواف والسعي دعوا لله سبحانه اذا طريقه الشوط السابع ايوه غرقه اذا طريقه الشوط السابع قصر الرجل الجميع شعر راسه تقص الملتا من نقوص شعر رأسها قدره مولا لذلك تتنم مناسك العمرة يجد من اشراقه ويباح له ما كان محرما عليه بالاحرام من اجتسام وقديم ويبس المخيط والتقليم الاباغ وقص الشارب ونتفل منه وقص الشارب ونتفل نفتل منه لا اباغ وندخل الآباب آباء... وندخل الآباب لنحتاج إلى ذلك ويبقى حلالاً إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفسيره شاء الله وأما الذي يقدم مكة قارباً أو مفيداً فإنه يطوف طوام القدوم وإن شاء بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر لما يأتي تفسيره إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اكرمتمنا هاك سمعت كسرها في جميع راسي اللهم ايده ما قسمه جميع ورسيمنا كده نقول انه هو قاتل اعتقد انه هو قصدي مش نواينا لما يجي من مال ايه ها؟ فقال ما عيد غيره شيء تعرف كان كان مرتفع ولا شعرك كان يعني عليه فينا وتداول يعني رفعنا شركات شربت الشرايين من المثال خباره الجيران شيخ حاجي كان نائم يستيقظون الشباب يستيقظون أحدهم فقال له طيب جاء له مردان يستيقظون أحد كده أروم قالوا والله ما أفعله قالوا والله ما أفعله ما أصدق لهيه صحان السلام كده والله ما يصدق <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> <متحدث> هاي؟ <أه> عند الشيخ ما احنا ما كبروا ضغطك فيها وصفه لكنه اكثر من الاضرار بسيطه ضغطك المشكله انك انت شفت قلت هذا لو جيت مسكتها لقيت شغله جنب سكن الله وكوه المرسى صلى الله عليه وسلم حلقا السلام عاشي عليدي على المرسى يجوز على التراث يقول يبيني على التراث حج لا يبقى للإجسام بسارة نعم نعم نعم نعم بسارة نعم بسارة بسارة بسارة رب العالمين والصلاة والسلام على شخص العسيان والمسائين إلى محمد على آله وأصحابه أجلالي الصفاد ونصدق الله وأتابه أولوه وأولوه شئ من إسرائيل وآخذ في نعمال يوم التهريح ويوم آقا التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى النقاق ثلاثة نعم أتكلم إن الأنساة التي يحرم بها عندما يصل إلى النقاق ثلاثة هذا الفران وهو أن بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلا أن يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه ويقوم فوافى النقابة ويسعى بإن الصفا والمروى إذا لم يكن بعد موات القدوم والفران وهو أن يرمي الإحرام والحج مع من الميطان وهذا عمله كعمل مفرد إلا أنه يجب عليه أن يتمدر فمن توضأ وحلّ من ميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة أو تقصير إلى أن في ويعمل عملاً متمتّع ومستحظمت لمتمتّع ومفرد مقادل تحولاً لا متمتّع وحدّ من عمرته ولغيره من المحبين بمكة أو برقها الإحرام من حد يوم الزمية وهو اليوم الثامن من إفجة بقول جامل الله عنه في صفة حدّ النبي صلى الله عليه وسلم فحج الناس وقصرو في النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ف سلام ما اكرم ايوب التربيه توجهوا الى منى باعنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين ذين محمد قال آله وصحبه أجمعين التمتع معناه التلذذ والمتمتع قد تلذذ بعد أداء العمرة فإذا جاء المتمتع الى مكة يشرح له ان يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويلبس ثيابه العادية ويبقى حلالا الى يوم التروية فلذلك قيل متمتع ومن ناحية اخرى فان التمتع ايضا يجمل تداخل العملين وخفتهم بان يكون في عمل واحد والقرانو وأيضا يسمى تمتع من ناحية أن القارن جمع بين النسكين بين الحج بين عمل الحج وعمل العمر فبدل ما يحرم من الميقات للحد للعمر اولا ثم يحرم من الميقات ايضا للحد يحرم لهما احراما واحدا فإذا وصل طاغ وسع ويكفيه هذا فوافو الحدوم لأسفل الحج والعمرة وكذلك السعي يكون للحج والعمرة ثم يبقى محرما كما هو الى ان يرمي جمرة العقبة بعد ان يكف باعرفات ثم يفيد الى مزرفة ثم يذهب من مجدرفة إلى ميناء ويرمي جمرة العقبة وحينئذ يتحلل يقصر ويلفس في هذا بعد رمي جمرة العقبة فتداخل العملان عنده عمل الحج وعمل العمرة ولذلك سمي القارن وتمتع وشمله بول الله سبحانه وتعالى ومن تمتع في العمرة الى الحد ومن من الهدي وبالقارن يشمله هذا باعتبار انه تمتع بمعنى تلوب باسقاط أحد العملين وجاء بعمل واحد كفاه بحجه وعمرته ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما يعني بعد أن تحللت ولبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر وقال لها طوافك بالبيت وسائلك بين الصفا والمروى يغطي لحجك وعورتك قالت ايرجعنا صواحبي بن سكين وارجع بن سكن عائد امر اخا عبد الرحمن اي امره من التنعيم المهم ان التمتع معناه التلذذ والتلذذ يكون باسقاط بعد العملين ويكون ايضا بالتلذذ بالحل من بعد ان يتحلل من العمرة يبقى حلالا ويتلذذ بالحل ويلبس سياره ويتمتع بالحل حتى يوم الترويئ ثم يرخل في الاحرام الجديد نعم قال ويحرم <تصفيق> بالحج المكان الذي نوهاته فيه سواء كان في مكة أو خائدنا أو في المنز ولا ينهم بعد إحرامه فيقوف بالبيت قال شيء الإسلام والنفئية رحمه الله فإذا كان يرون تنوية أحرام فيفعل كما فعل عند المخار وإن شاء أحرام من خفكة وإن شاء من خالي هذا هو الصواب فالشاب النبي صلى الله عليه وسلم انما احرم كما امر عليه وسلم من الصحابه والسنه هي من الموضع الذي وراد به فكان الكف من امره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سيو ونا بكى فحدث من اموره حتى على مكة يريدونه في مكة امتعى وخالق الأيب رحمه الله ولما كان يوفو الخميس المحد توجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه من معه إلى المسلمين إلى منا فأحرم في من الحج من, من كان وحل منهم من بحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه بل أحرموا ومن كان تخطى ظهورهم وبعد الإحرام يشتغل عند الإحرام. بعد الاحرام يشتر بالتلبية والتلبية الى ان يقضي الحرام ينفي ذلك بالتقبيل ويرفع صوته بالتلبية إلى ان يرمي جمرة العقبه يوم العيد وما يقوم به من كان في مكه يوم الترويه والافضل القيام وما يقوم به من كان في مكه يوم الترويه والأفضل أن يكون مروده قبل الزوال أن يصري بها الضبر وضبية الأوقات من الفجر يميت ليلة التاسع لقول جامل قضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلا منه فصلتا بها الضبر والعصر والمرجم والعشاء والفجر إن قليلا حتى خلع الشمس وليس نعلك واجبا من سنة وكذلك الإحرار يوم الضعية ليس واجبا فلو أحر بالحق قبله أو بعده أجاز المجاز ذلك وهذا الغبيت من الليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وللسلواج هم يسيرون الصلوات بدليل بدليل أن ماذا و جاء يوم عرفة و وقفت العرفة و لم يكنه المناء فان حجه شيء غير نعم قال ثم يسيرون صباح بعد طلوع الشمس من ميلا الى عرفة و عرفة فتها قوته إلا مبتعوا له مكان وقف الحارف من ساحات عرفة أجزاءه مقوبه ما عدا مستقناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضن وقد فقد تضيّن الحدود آرفة بألامات وحسابات توضح آرفة من غيرها ومن كان داخل الحدود موضحه ضو في آرفة ومن كان فايتها فيخشى أنه ليس في آرفة فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ويتأكد من حصوله في آرفة هو الوادي الذي عليه الكبار الآن الآن عليه كبار هذا الوادي لا يعتبر من عرفة وكثير من الناس يجلسون تحت هذه الكبار يتظللون فيها ويجلسون الى العصر وبعضهم يجلس الى العصر في هذا المكان ثم يحوش وهو لم يدخل عرفة فكانه ما حج لان عرفة حدودها من فوق عرنة من بعد الكباري حدود عرفة وهي لها علامات معروفة ومكتوب عليها لوحات يعني بدء عارفهم من هنا هم يعيش بذلك نعم فهؤلاء يخسرون خسارة فاتحة بمعنى انهم يتوهمون انهم حجوا ولم يحجوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عارفا وفيما اذكر ايام كنت اشترك في التوعية انه يرسلون حملات الى هؤلاء يفهمونهم ويدعونهم الى الدخول الى عرفة ويبينون لهم ان من وقف هنا ثم بعد صلاة العصر يعني خرج من هواعاد او قبل المغرب خرج منها وعاد ولم يدخل الى عرفات كان حجه صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرض نعم وعرضت كلها الموقف الا بطنعرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدودها من الجهة الجنوبية والشرقية بالجبال ومن الشمال بوادي ومن الغرب ب يعني مزارع او كما قالوا نعم يعني المحلات التي فيها افتواهات فيها يتعبون من عرب ال... نعم قال فاشجار ذلك الشخصت الظهرا والعصرا قصرا وجمعا بأدان وإقامتين وكذلك يقصر الصلاة القبائية في عرفة ومستلفة ومنة لكن في عرفة ومستلفة يجمع ويقصر ويقصر ويقصر تسلل يقصر ولا يقصر بل يصدر كل صلاة في وقتها بعدم الحاجة إلى الجن م. ثم بعدما يصدر فجاد الزهر والعصر قصرة وجمع تقديم في أول وقت القرر يتفرؤون الدعاء والتضرع والإمتحاد إلى الله تعالى وهم في منازلهم من عربة ولا ينسبهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ولا ينسبهم أن يرونها المشاهدون ولا يستقبلون مرحان الدعاء وإنما يستقبلون الكعبة المشربة وينبغي أن يشتهد الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموت في العظيم ويستمر في ذلك سواء دعا مواقفا أو ماشيا أو أو جالسا أو مطبعا على أي حال كان ويختار الأدرية الواردة والجوامع لقوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاه يوم عرفة وخير ما كله أنا والنبيون من قبله لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحق وهو على كل شيء قدير وغير ما قلت او افضل ما قلت انا والنبيون من قبل يوم عرب ماذا يوم عرب يعني هو هارج كذا في له نعم ويستمر في البخار بعرفة والدعاء الى غروب الشمس ولا يدوس له ان ينصرف منها قبل غروب الشمس فان صرب منها قبل الغروب وجب عليه الوجوع يبقى فيها إلى الغروب فإن لم ينجح وجب عليه دم لتردف الواجد والدم نفح شاكي موصلها على المساكين في الحرام أو شكر بقرة أو سكر بدلة ووقت الوقوف يبدأ بزواج الشمس يوم على الصحيح ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر فمن وقف نحارا وجب عليه المقار من الغروب ومن وقف ليلا اجزاء ولو لحظة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك عرباتي بليل فقد ادرك الحج وحكم الرقوب لعبا معنى بليل يعني قبل طلوع الفجر الثاني لو جاء احد اخنظلا من بلد بعيد ووصل الى الميناء الجوي واستحجر سيارة ودعب الى ان وصل الى عرفات بعدما انصرف الناس منها ووقف فيها قليلا او حتى مروه يعتبر يعني يحتسب له فاذا وصل الى عرفة قبل طلوع الفجر الثاني الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام على الصائم فإنه حينئذ يعتبر قل حق الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعورة بن مضارس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جيت من بلاد طي أكلت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت جبلا من هذه الجبال أو حفلة من هذه الحفال إلا وقفت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووقف موقفنا المراجب الصلاة في الصلاة التي في المجرفة ووقف موقفنا الوقوف الذي في المجرفة وكان قد وقف في قبل ذلك ساعة من الليل او نهار فقد تم حجه وقضاء تفثه نعم وحكم الوقود بعرفة انه مقرب من اركان الحج بل هو اعظم اركان الحج لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أجاب وقوفه وأرضه بكامل وساحاته المحدده فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه وقف الله الجميع ويحبه ويضرعه من الأعمال والأخوال إنه سميع مدين قال باب في التفع إلى مسترفة والمبيت فيها واتفع من مسترفة إلى منا وأعمال يوم الغير وبعد غروب الشمس يدفع الحجة من عربة الى المتلاف الثالثة بسهينة ووفاة لقول جامل الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزال واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصغرة قريلا حتى هذا القرس واردفه سابت خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرق للقصوات الزمان حتى إن رأسها لنزيق مورق محله ويمكن بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة هو أن افق عند الانصراف من هذا وأن لا يضايقوا رغوانهم الحجات في سيرهم ويرنقوهم في مزاحمتهم ويرنقوهم في سياراتهم وأن يرحموا الله السن والمشارك ويقول الحال في حالة فيه من عرفة الى مجددة مستقران لقوله تعالى ثم أبيه من حيث أفاظ الناس وتستمر الله إن الله قطور رحيم وصفية مجددة بذلك من الاستلاث وهو كب لأن حفيا جهدا من عرفات استلقوا إليها أي تقربوا ومضوا إليها وتسمى أيضا جمعة اجتماع الناس بها وتسمى بالمشعر الحرار قال في المغنر وللمستلفة وللمستلفة ثلاثة أسماء وللمستلفة وللمستلفة ثلاثة أسماء مستلفة وجمع والمشعر الحرار ويبطل الله في مسيره إلى مستلفة لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنفر بينها لا وصل الى بلدين صدى منها الضغط والعشاء جمعا مع قصر جمعا مع قصر واحد وإقامتين لكل صداة الإقامة وذلك قبل حفظ رحله بقول جامل رضي الله عنه يسد في النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدى المستلفة مصلى بها الممرف والعشاء بأداء واحد وإقامتين, وإقامتين. ثم البيت بمستلفة حتى نصبح ونسلم بقول جابر ثم افجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارطل عن فجر وصلت فجر حين تبين له السلم بأداء وإقامه ومستلفة كلها إقام لها المشعر الحرام وهي ما بين معزمي عرفة الى, الى بطل محسن وقال صلى الله عليه وسلم ومزدرفة كلها موقف وقروا عن بطل محسن والسنة عن يبيت مزدرفة الى ان يقل عن بجر ويصلي الفجر في بأول الوقت ثم يقف بها ويدرو الى ان يصفر ثم يدفع الى من قبل قلوع الشمس فإن كان من الضعفة فالنسان والصميان ونحوه فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفل المستلفة إلى من باب القرر وخذلك يجوز بمن يلي أمر الضعفة من الأخياء أن ينصف معهم بعد متصف الليل أما الأخياء الدليل ليس معهم الباب فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا بالمستلفة حتى يخرجوا الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها الى ان يسرعوا الكبيل بمسترفة واجب من واجبات حد لا يجوز تغطر لمن اتى اليها قبل منتصف الليل اما من وصل اليها بعد منتصف الليل فانه بزكر البطار فيها ولو قليلا وان كان الافضل له ان يقفى فيها الى فروع ويصلي فيها الفجر ويزه وبعد ذلك قال في المغني ومن لك يواغي مسترفة إلا بالنصف الأخير من الناس فلا عليه لأنه لم ينجد نصف من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه ويجوز الجاهل الأعذاب ترك المبيه مسترفة كالمريض النبي حيث اختار إلى تذيقه في المستشفى ومن يحتاج إليه المريض لخدمته وكالسقات والرعاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم وانخص للرعاق في ثرف المبيد فالحاصل أن المبيد مختلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل متصف الغير اليوم عمر المطوثين الحقيقة أنه ضارغ الحجاج. وهو أنهم معظم المطوفين يقولون للحجاج نحن نقف لكم هماء في مزدلفة حتى تصلوا المغرب والعشاء وتلتقطوا أحجارا لكم نصف ساحة ثم ينطلقون بهم إلى ميناء هذا غلط. بعضهم ما يأتي الساعة الثامرة إلا هو بمنى هذا غلط كبير وخطهم فاحش وحقيقة أن مثل هذا لا ينبغي للحجاج أن يطاوعوا المطوفين على مثل هذه الحالة شوفوا لك نوقف شوفوا لك نوقف فالحاصل أن المبيت في مصنفة واجبات الحق لمن وقال قبل منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عنه مناسككم وإذ لما ربيح الدفع بعد منتصف الليل لما وارد فيه من الرخصة وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم الله عليه وسلم اللهم صدي وسلم على الله اصطفيت بالريق مبلغ من ثمننا هذا من مشتري بتاء او من منى ومن حيث اخذ الحصاجات في قول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات العقبه وهو على راحلته القف القف القطليه الحلقط القطليه الحصى فلقطت له سبع حصيات قلنا حصى فجعل ينفضهن هن ولا كأنه هن هن ولا كأنه هن حصل هن ولا كأنه هن حصل ينفضهن لا لا قبل قبله قبله هن حصل كح... الخط هن كحصل خط لا هن حصل خط يعني كحصل خط همام فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرنش ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فتكون الحصات من حصى الجمال بحجي حفقة الله في الله أكبر من الحمص فليلا ولا يكسي الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الحبار التي تسمى حجرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال خذوا عني مناسككم فاذا وصل الى ميناء اللي يأخذ له حجر كبير اللي يرمي بحبيان حقه اللي مستعبا على على ابنز وابنس نصيبه عليه الا من شاء الله تجده يعني الالمات المعاصي باهرة عليه يجي قد يقون يدخلوا الى بين نخل المناسك اا محلوقه ومن ذو مسلم هو هكا كبير نعم اا فاذا وصل الى مينا وهي ما بين وادي محشر الى جمره العقبه ذهب الى جمره العقبه وهي اخر جمرات ما يلي مكه وتسمى الجمره الكبرى فيرميها سب سف سفئ حصيات واحدة بعد واحدة بعد ضلوع الشمس ويمتد زمن الرمي الى الغروب ولا بد ان تقع كل حصاك في حوض الجمرة الجمرة سواهم استقرت فيه او سقطت بعد ذلك فيجب على الحاج ان يصوب الحصا الى حوض الجمرة لا الا العامود الشاخص فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى العمود. العمود عندك العمود, العمود. إن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمض وإنما بني ليكون علامة على الجمرة, الرمي الجمرة الجمرة هي مقام مقام الشيطان الذي رمى إبراهيم فالحوض هذا هو اصلا هو موضع الجدل رغم يكونوا اليها وارم الشيخس ونزل فيها فيه ونزل في الحوض اتدري فاذا رمى الشيخس وطارط طارط الحصاوه لم تنزل في الحوض وهي بقى تتدحرج نعم نعم ومن الذي يعلم هذا؟ أحد هذا شرعا شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعلينا أن ننتفي لنا شرع سواء كان الشيطان موجود أو ما موجود الشيطان موجود في القلوب منتقم القلوب ويأمر ويعني و... و... يحرم على المعاصي وينفر عن الطاعة ويكسر عنها وهكذا نعم دائما وابدا لا يبتط لا في الليل ولا في النار نعم وال... ومحص الرمي هو الحول لو ضربت الحصارة في العمود وطارت لم تمر على الحول ولم تمر على الحول لم تجزه واضبعفت ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل وإن غمى غير الضعفة بعض منتصف الليل أجزاهم ذلك وهو خلاف الأفضل في حقهم يسنوا لا يبدأ بشيء في وصوله إلى من أن رمي جبرة العقبة قوله أجزاءهم ذلك هذا الذي الترجح له وبعض أهل العلم يرى أنه غير الضعفة لا يجوز لهم الغني قبل طلوع الفجر او قبل طلوع الشمس لحديث الحسن العرني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ارسل غلمان بني عبد المطلب وكان معهم عبد الله بن عباس قال فكان يضرب في, في أفخاذنا ويقول قرموا بني عبد المطلب بعد قلوا الشمس أو كلاما نحو هذا نعم ومستحب أن يكبر مع كل حصاه ويقول اللهم اجعله حجا مضرورا ودمبا مغفورا ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة وهذا ما يخصص به عن بقية الجمرة ثم قاد رمي جمرة العاقبة الأفضل ينحر هديه إن يجب عليه هدي تمتع أو كرام ويشتريه وينبحه ويوزع لحمه ويأخذ من قسما ليأكل منه ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين اليوم قد كذانا